ينجح اللي بيشتري ضمائر الناس اللي كان بينجح اللي يجيب بلطجيه يشيلوا الصناديق ويجيبوا صناديق ثانيه خالص وورقها متستف اللي كان بينجح اللي بيدفع اكتر وكله تحت مرا وسمع من الشرطه شرطه الحزب الوطني وكله تحت مرا وسمع من جهاز امن الحاكم وكلهم كان يعمل لحساب المخلوع لا لحساب البلد واسال الله أن يغير الحال إلى أحسن حال مين اللي كان بينجح قبل كده صاحب العصبيه العيله الكبيره صاحب القبليه قبيله الكبيره امور عجيبه كانت تهلك من الضحك ممكن 10 20 30 عضو ينجحوا من المعارضه عشان يزوقوا وجه الحكومه المشوه وهناك سقف لا يمكن ان يتعداه احد وفي الانتخابات قبل الاخيره لما نجح 80 عضو من الاخوان او كذا سحقوهم في الانتخابات الاخيره ولم ينجح تقريبا اي احد من المعارضه هو ده كان مجلس الشعب ده كان مجلس الشعب عملنا مسخه واضحوك للعالم يا الله الوضع الان تغير ممكن ننتخب ناس يعرفوا ربنا واصحاب كفاءات ويبقوا اغلبيه او شوكه في حلوق الذين يخوفون الناس من الإسلام فين فين استطاعوا الاتيان بكل الخير فالحمد لله وان استطاع وان ياتوا ببعض الخير فالحمد لله وان استطاع انكر كل المنكر فهذا واجب وان عجز وانكروا بعض المنكر فالحمد لله رب العالمين لازم نشارك كلنا لابد أن نطلق السلبية الوضع الآن تغير للانتخابات القادمة صوتك سيصل الى من يستحق من خلالها إن شاء الله يبقى نشارك جميعا ونختار الاكفاء الامناء العدول اصحاب الايادي المتوضئه والقلوب الطاهره والماضي المشرف اصحاب الامانه وهذه شهاده ما ينفعش نخزل ما ينفعش ننزوي وهنسيبها لمين للعلمانين هنتركها لمين لازم نشارك وبكل قوه وهذه شهادة ورب العالمين قال في كتابه الكريم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون عليم يا اخي الكريم اوعى تبيع دينك اوعى تبيع ضميرك لمن يدفع لك 100 او 200 او 300 تبيع نفسك تبيع شهادتك لواحد ب100 جنيه ب200 جنيه ب1000 جنيه وانت فاكر اللي هيشتري الاصوات ب150 وب في الساعات الحرجه ويصرف له مليون جنيه يشتري بها الناس فاكرك بي بيصف... فاكر بيصرف مليون كده يعني كرامه للمصريين هو مش هضفش مليون الا عشان يسرق 10 مليون واحد بيشتريك ب جنيه يشتري دينك يشتري ضميرك يشتري شهادتك ب100 وب50 نفسك للشيطان تشتري العذاب بالمغفره تشتري النار بالجنه اغبى الناس من باع آخرته لدنياه واغبى منه من باع آخرته لدنيا الاخرين انت خدت ايه يا ابني منه دي شهاده اي حد يعطي صوته لواحد في دائرته ايا كان لو ابوه وهو يعلم ان غيره افضل منه فقد خان الله وخان الرسول صلى الله عليه وسلم فقد شهد زوره وعمل فجوره اسمعوا ربنا بيقول ايه قالوا تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به الله وصف أهل الايمان بأنهم لا يشهدون الزور أبدا لا يتكلمون إلا بالصدق ولا يشهدون إلا بالحق فقال جل جلاله في سوره الفرقان والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامه والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان من اكبر الكبائر شهاده الزور روى الشيخان في الصحيحين عن ابي بكر رضي الله عنه وعن جميع الصحابه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر الا انبئكم باكبر, ألا أنبئكم بأكبر, ألا أنبئكم بأكبر قالها ثلاثه حتى ينتبه الغافل ويستيقظ الوسنان كل ينتبه كل يصحى قالوا بل يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان مضجعا فجلس جلس واعتدل عشان يؤكد على خطوره الكلام اللي هيقوله بقى وكان مضجعا فجلس وقال الا وقول الزور وشهاده الزور الا وقول الزور وشهاده الزور فما زال يكررها حتى قال الصحابه ليته سكت يعني اشفاقا عليه ورحمه به هتد صوتك لمين هدي صوتي لواحد قريبي مرشح نفسه لازم الكرسي ما يطلعش من عيله ابو شويلم طب في الدايره واحد عنده دين وكفء واحسن منه يبقى انت خنت ربنا خنت الامه هتدي صوتك لمين واحد من بلدنا ابن الدايره كما يقولون هتدي صوتك لمين واحد بصراحه الراجل ده صورته حلوه في الاعلان بيضحك شكله حلو هتدي صوتك لمين هدي صوتي لواحد صديقي لواحد بص بقى بص يا عم دي سبوبه دي سبوبه يا عم هدي صوت اللي يدفع اكتر انا هروح كده على اشوف الدائره الملتهبه فين الاعضاء المتنا فين وانا بقى اروح هناك وقبل تغليق الصناديق بساعه بيدفعوا كتير وايديهم بتبقى فرطه دي سبوبه يا عم لقمه عيش ادفع اكتر هبيع نفسي لي خبت وقسرت يبقى شت الذور يبقى وقعت في كبيره من اكبر الكبائر سيدنا عبد الله بن مسعود يقول وحديثه رواه احمد والترمذي وغيرهما هو موقوف عليه قال ابن مسعود عدلت شهاده الزور بالشرك ثلاث مرات عدلت شهاده الزور بالشرك يعني كرر اللفظه ثلاثه عدلت شهاده الزور بالشرك عدلت شهاده الزور بالشرك ثم قرأ قول ربنا فاجتنبوا الرجسه من الاوثان واجتنبوا قول الزور فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور كان ربنا في الاخره هيربط اصحاب شهاده الزور مع المشركين في غل واحد في كلبشات واحده عود الى الزور بالشرك يا مسلم يا مصري ايا كان دينك اووعى تدي لصوتك اووعى تدي صوتك الا للاكفى الا للاامن الا لصاحب الايد النظيفه اللي بيخاف ربنا اللي بيتقي الله عز وجل فاتقوا الله يا عباد الله مجلس الشعب اللي فاتت والله كان فيها حشاشون ونعرف ما اقول والله العظيم في المجالس الماضية ولو احدد مجلسا بعينه كان فيه اعضاء تجار مخدرات والله تجار مخدرات بل راينا ان الرؤوس الكبيره معظمهم كانوا حراميه سرقوا البلد مصوا دمنا خربوا مصر بعد كانت مصر تطعم الدنيا صارت تتسول من القريب ومن البعيد ولا حول ولا قوة الا بالله كفايه بقى احنا قرفنا احنا تعبنا نريد عضوا ايد نظيفه تاريخه مشرف امين كفء ذكي لبق عارف احوال مصر الداخليه